اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا ي ا ل ل ه خلقكم من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 إ ن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج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 ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 طراء إلى الله إلى و ا ل ل ه النابلسي غ ي ل ح م ي يشأ ي د إن ذ ه ك للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن